وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا أخى لنبوينكا بهي وقلب رينو. يا رينوا ويعرف القلب بأمور خمسة يكمن باسكت الاشتقاء دوام التصحيح مع وجود موجب الإعلال مع وجود موجب الإعلال لكاتك داع يعني هو كات موجب عند سبب لكاتك ذاك السبب يعلالي جهه طالما هر ابينين بصحيح جهات و بصحيح جون راوتوى أو اوى بلغيه لسر اوي كام قلبك رويداو مثلا يست كما في ايسى الياء المتحرك ما قبل مفتوح واجي واه اسى نبايه اسمها ها يا المتحرك ما قبل مفتوحه اغلبوا الف انا بوايه الف ي همزه يا, يا عقب كراي بشي بانف فان تصحيحه مع وجود الموجب موجبه فتشيها وهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها دليل على انه مقلوب يا إيسى. هو بوجه يا لسبب المقلوب يا إيسى. إيسى موجب اعلال ثاني سبب اعلال ثاني وكون لايسا ولايسا يا متحرك ما قبل مفتوح <تصفيق> دليل على انه مقلوب يايسا فيقال ايسا على وزن عف ليس ايسا على وزن ج على وزن فعيله چونك اصلك اتش يا يسه يا على ويعرف القلب هنا ايضا باصله وهو الياس لره به كل شيء زنيما موجب يعني وجود موجب اعلال سببي اعلال كوا وهل ها اشتوانين بشتر الشبيدوزينا يعني اصلك اليئسه يا همزه سين ام ايش ايس زنين اصلك هي يا هر يئسه بلام قلب تيها ريدا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 بابي قران كاري خالي سيم لا زانين وناسين قلب الثالث ندرة الاستعمال كم بكار بيت كم بكار بيت أي كونه استعمال كون استعماله قليلا في نفسه الثالث ندرة الاستعمال كآرام كلمة آرام جمع رئم، وهو الظبي الضبي ظبي يعني مامز يعني ask اكس بيات فعل الظبي جمع رئم، رئم يعني ask، فان ندرته فان ندرته وكثره وكثره اราม وكثرته ارى دليل على أنه مقلوب ارام سارام يعني بلقيك مع هيك او مقلوب ارام ووزن ارام أفعال. يصير ر ام بي انكش جاي خد دابني انجبي خلصر وزن افعال هذا ار, أرآم. أر أمدوهم بمد فقدمت العين التي هي الهمزة الثانية في موضع الفاء يعني يكج كان كاني أرام ببلب دو آرام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 أجل هو دليل على أنه مقلوب أرام مقلوب أرام س أرام كم بكارهته بس أرام زور ينها زوره فإن ندرته يعني أصلك يعني كونه است... كون استعماله قليلا في نفسه وكثرة أرام يعني ك قلبك قلبك زور به أو دليل على أنه مقلوب أرام ووزن أرام أفعال فقدمت العين التي هي الهمزة الثانية في موضع الفاء وسهلت يعني أصل أوايا أرام شو نبقي عنداتو رام دو همزة بلام تسير كدا همزك كدا ألف آ ما بستي رام، طلام تسهيل ما كل كلمة بقلف بو بقى رام، فصارت آرام، فوزنه أفعال. إسا وشئ آرام يعني شو؟ آرام الكلمة العربية نك أم آرام الكلمة إسا بقول ديا، آرام يعني أقرب عربي ما ما بسمه عربي بيا، أو كاتجمعي رئمة، جمعي ضبية، الجمعي رئمة كمعنى ضبية، وفوزنه أفعال، وكذا آراء أرى إيش هربوا لا لأصل دا ارا شو أنا ر آ ر همز راء آ هربوا را يعني دو دو همز أفعال أصله ا أرى ر آ آ همزك أخيرا بيرشوا همزه يدوه أرى إيش يا عزيزي اللي لا يخوض الرسم ان أصله هو لدواء راء راقة... كان يبكى مد الف يبكى كمد بيت اجى همزيك جو دوير د بك تو شيء ا ر ا عينك ب خدا بيشو بيش يعني يك لها همزه كان مخفيش راكه فانه على وزن اعفال فانه على وزن اعفال بدليل مفرده وهو الراي الراي را همزية بما زني من ك ببرقي مفردكي من وقال بعضهم إن علامة القلب هنا ورود الأصل النشانيك نشانيق القلب كلي لردى... ردا شيء يعني مسألة استعمال نية ندري استعماله أو عن علامه علامة قلبك هنا ورود الأصل وهو رئم وراي يعني بهوي رئم و بهوي رئي وزني ومعنك زني ومعنك وشيء آراء أرام قلبي أرام أرآن هذشان زاني ما نبو يعني دليلك ما دليلي ورود الاصل يعني اصل كيما زاني وكريم والرأي نقلبر ندرو كتفري استعمال الرابع <تصفيق> شهر مشتك بهوي وازانين قال جون ريداوا أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف. وجود همزتين في الطرف. يعني أجر قلب نكين دو همزلة كوتا دا كوبية تو. وكلبي تاعنا وتم جاءء سائءون على دا دو همزة كو أبوية تو. وتمعنيش إيش يعني بهمززين ناعل كين بيع. ليره لبروا أصل أويا دو همزلة كوتانة به. دوهم زلك وتنبه أجر قلبناكين دوهم زرو أده وذلك في كل اسم فاعل من الفعل الأجو المهموز اللام همو اسم فاعلك أجر فعلك أي أجو فبع أجوف ما معنى الأجوف في عني بي. بي. يعني عينك أي شيء به ها صحيح نبي يعني علبة بلام لا ما كشي شيء لا ما كشي مهموز به كجائن وشائن سجائن لا أصي لا أصي خويش يا جاءة جاء جاءة أبي جاءة يعني عينك هي عينك هي لا ما كشي همزية واروها شائن شيئة شاءة شيئة أجل اسم فاعل للشية أو جاء يعني جاء أو شاء دروسكين أبي أبغى نلاقيه وزني فاعل مثل وانيا وأنية أو قياسة فإن اسم الفاعل منه على وزن فاعل. قصة فاعل اسم فاعل للسكين. والقاعدة. قاعدة كيش ما انه أنه متى أعل الفعل. أعل الفعل بقلب عينه ألفا. أعل اسم الفاعل منه. هاش كاتي. فعلك ما نهب. عين كيما قلب كد. ونمنا قول ما كذا قال. قاولما كذا قال يعني اسمي الفاعل كل شيء كان شيء همزه قاول قال باع باع اسم فاعل اسم فاعل كل شيء لجاتي وبين بائع بيا قاول او من قائل بائع مقاعده فعلك اجر عينك اعلال كذا اسمي الفاعل كل شيء همزه لكاتي وزني فاعل استجى لبروي بجاء أبي برين جائئ الشيئة لبرو يبوب الشاء أجوفو ياء كمان قل قدوب ألف أقا فاعل من بودل وسكت أبي برين شائئ والقاعدة أنه متى أعل الفعل بقلب عينه ألفا أعل اسم الفاعل منه بقلب عينه يعني عين الفعل فلو لم نقل من أليه جائع امام مدرسه سبيه الشائعون التصريف تصريفي عزي لسا لعلماء جاءون العلماء جائعون لبر تطرف دو همزة بيك وكوة بيك وطمان لبرتثقال كدما نيا بوبا شي جائعون جائعون جائعون لبر بوبا جائعون انجا من تنوينك سكونة يا اكش سكونة ضمك ثقلة يا إك ها ضمك, ضمك من لابد كضمك هناك يا ساكنة نونش تنينش ما <تصفيق> يا كمان حذف كت تمني كمان خصص جهرهم تخفيف ياك حذف لبر تخفيف ياك حذف ياك ياك قلبك بوشوا فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لازم أن ننطق باسم الفاعل من جاء من جاء جاءء الله أقرنلين قلب يقري داو ليرا أبي بولينشي أبي بولين جاءء بهمزة ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين بدون ان تقلب همزه بدوني ان تقلب همزه الياف في اسم الفاعل نبوت شيء نبوت همزه كوابو استا اجر بيتو اسمي اسم فاعل جاء ادرسكين ايي برنشي ايي برن جايي جاي. جايئون جائيون جائيون بوشي قالين جائيون انجا قلبي اكن يعني همزه كا بين بير شويه اكن ندواه ابيته جائيون بلان اما فائديك ما فتي كده بو چونكي اما اصلا حرف علاج اجر لفعله كده ياكنوا وكبو بالف قاعده شيا اسمي فاعلك إبى بشي بهمزة. با بتشب <تصفيق> بالجيك بتشب با بالجيك يعني فاعلك مع يعني قلبكِ يعني لا ما كبريتشون عينك وعينك بين بنت الدعوى شق قلبكِ شت تسهيل التصريف كدم هل نتيجة كبيت جائين لزم أن ننطق باسم الفاعل من جاء جائين بهمزتين تاني لبرؤي أم درز نبيد أم تطرف درز نبيد لا لهمزة كبيت ولا كتا ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين بدون أن تقلب همزة هل أصلاً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 قاضين. انجا وكو قاضين شون قاضيون قاضيون ايكنا قاضن زملا سرياء كقرسا زمك <تنينكش> يا حسفكين ياءك الساكنا تنينكش ساكنا ياءكش حسفكين ابيتا قاض جائيون ايجوالي ايكنا وكو تصريف ايش باس مانك جائيون بوزن فالة ثم يعلو اعلال قاضن فيقال جائن بوزن فالن فالن أسر وزني شيا أسر وزني فالن بويا هسل قاضن أن تحذف الياء من اسم الفاعل جائيون على نحو ما يحدث مع الأسماء المنقصة التي تحذف ياؤها عند تنوينها بوزني فاعل هسل أسر أم قلبي جائيون وزنك شيا جائيون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 حرف فعلك إش قاعدة وايا؟ لا, ع.. لا عين الفعلك هي أجوف دا ألف اسم فعلك هي عينك شي همزة. كابو باب بيتجائي. أن بلام أمدو همزة تسير كراب وتجائيون. هو أس أسهل تلوث إنت اللي باش تلا. وإدعاء قلبيش ناكي. الخامس أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتضٍ. كيف ينجم؟ يعني ما هو كالب ينجم وطريقي كيف ينجم قلب بريتيالة شيء أن يترتب على, على عدم القلب منع الصرف قلب نكين ممنوع من الصرف دلو سبب ومان بدون مقتضن كأشياء إسأشياء أشياء هاي ممنوع من الصرف هيا ممنوع من الصرف نية كانت كسيد يا كين أشياء جمع شيئا جمع التكسيري أنا تكسير تكسيري تكسير. الآن آية جمع التكسير همو جمع التكسير ممنوع من الصرف نعم وثمان أبي لدواي أليفي جمع التكسيرك أليفي تكسيرك كيف به دو حرف دو ينسي هل سأل دواي أليفك كنت أتوا كابول إلى السبب غنيا أبضل قيلة سرق أويك والقرآن إجداء أشياء بممنوع من الصرفي هاتوا السورة إدأ أيات صطيعة أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء عن أشياء عن حرف جر أشياء اسم مجرورة لجاتي عن أشياء سلك ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف تأكيد لقرآن دهاتو هو أشياء قلبك أو كاتب بلين ممنوع من صرف صرفي شو سببشينيه يعني مش نابد كابوه ناجعي بلين أشياء وزنكي أفعالنيه وزني أشياء أفعالنيه بلك وزني أشياء شياء فعل فعل. فإننا لو لم نقل بقلبها لزم منع أفعال أو كاتب بلين هار كلمة يقلسر الوزن أفعال بلاين شن كأشياء هاتوا ممنوع من الصرف إذا هالكلمة أشيء لسوا وزني أفعال ببيش بيه ممنوع من الصرف في بيت ببيش سبب إيش فلام القرآن إيش وقد ورد مصروفا قال تعالى إن هي إلا أسماء أسماء تنوينه بيا أفعال وزني أفعال ممنوع من الصرف نيا أشياء إيش أجاب بلاين أفعال ممنوع من الصرف في شاء كشيك ما بدو لسبي ببلاين أشياء استر وزن افعال وممنوع من الصرف وسبب جنيه امر جنابه كوابو اشياء لستر وزن افعال نيه فنقول اصل اشياء شيءاء شيءاء على وزن فعلاء قدمت الهمزه التي هي اللام همزكا كالشئ كش بون ما هو اصله شيء شيء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 لذويك أكادو دو همزنيا ما ذكروها. إيش الجانب كده وبيها نفس شيء نكاء أشياء. اه. على وزني فعل قدمت الهمزة التي هي اللام في موضع الفاء. فصار أشياء على وزني لفعة لفعة. استوى أشياء لسه وزني أشياء. لفعة. ماوشية ويا. على وزني لفعة. بلم شيء أقل سه وزني فعلا على وزن لفع فمنعها من الصرف نظرا الى الأصل اي باشا لفعا اقلس وزن لفع اجبيت اي بوتي ممنوع من الصرف لبروي اصلكي شيئا يعني كابو اس اشياء اشياء ممنوع صرفه لبروي اصلكي اصلكي لسر وزن شيئا باشا الذي هو فعل <تصفيق> ولا شك أن فعلاء من موازين ألف التأنيث الممدودة أو كاتل برشيا. شيا لبر وألف تأنيث في ويا لبر ألف تأنيث ممدودة, ممدودة نقلب جمع تكسير فهو ممنوع من الصرف لذلك وهو المختار وهذا هو الراجح نقلب جمع تكسير بم فريخانا توعني قلب بدو زيته. أنا مقدمة بوك. يا موقت ما دام السبب مقدمة السبابة. بابي كم في الفعل؟ بابي دوام في الاسم؟ بابي سيم؟ أحكام تعمهما؟ هم تاير مقدمة تواب. شنو بابي كم بابي فعل. أسانحهم يتأخرون دوام. يدور سهلة. حتى عين في الفعل وفيه عدة تقاسيم. طلع شن تقسيم أكن جاري دراسيش تكن جاري فعل بيت شو بفي الماضي مضارع امر جاري في مجرد ومزيد باو وفيه عدة تقاسيم. التقسيم الأول التقسيم الأول إلى ماض ومضارع وأمر. ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. فعل بيت أمسى برشوا لكتبه. كانت لباس ماكي بوشي تسمي ماضي ومضارع وأمر هاتوا. فالماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم. حرف فعل دلالته معناي أو تيابو كاشتيك ريداو بيش أو كأس توقصف كي أو فعل ماضي. تبونا علي قاما فيش أم لفظي توشتك رويدا يتر أغر بسانييك بي بداقيك بي بصالك بي بملايين صال يترى ماضي قابو ماضي هذا أولي دس دوالي بكي يعني زودور بي فيش يك فيش لفظك تو رويدا بتوارى قاما وقعدا وأكلا وشريبا أن يقبلتا الفاعل نحو قرأتو وتاء التانيث الساكنه نحو قرات هند ين هندو چونك هند اكره ممنوع من الصرف شبه اكره منصرف شبه بو لا هند ما قال ما قال ثانيتي شيء مؤنث بيت، شع جميب بيت، أو كاتة أتوليش لبكي، بمنصرف وبممنوع من الصرف، إيش بيكون توه؟ هند قرأت هند والمضارع ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده مضارع، أويا ك ما ناي فعل كتاب بيت ك لكاتي قسك ببيت يان الذي يخصص انك بيت نحو يقرا ويكتب فهو صالح للحال والاستقبال ويعينه للحال لام الابتداء يعني يا لتصريف عزيه وثمان حال اي اصل تيايا اصل تيايا حقيقتها يا, حقيقة تيايا يا في مضارع حقيقتها يا حال يا استقبال يان هدش يانا أو شوى وثمان هدش يانا أو راجحة صح صالح للحالة والاستقبال يعني أكل خليني فعل مضارع أكل حالش بأكل مستقبلش ضام بام ويعينه يعني تعينا بفي خليني أجل أقول بيت أو أي كات حال. بقول من أقولامي فيها فيها. ولا وما النافيتان ما نهاتم او كات او فعل مضارع زمن كي ابي انه لا يحزنني أست نجل مستقبل ده لا يحزنني ان تذهبوا به لا يحب الله الجهر بالسوء يعني الان لا يحب الله الجهر بالسوء استخوت تعال او صفتيها او اخوجنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول کسی که با زمانی قصین آشین، الله جوان اداق سب خلق آکاد ظلم آکا، او خویت علی خوش نیست. و ما تدري نفسم ماذا تکسیب غدا؟ است کس نزنه، اما حاله. است هدیک لقی منازه، نقل آینده نازن است آزنه. ما تدري نفسم. بوي آمدم ماي نافيا، لاي نافيا، لامي ابتدا، آمانه فعل آکانجی آکانه حال. <تصفيق> <تصفيق> جاري و هي كلمات تلهيا بوننا وهناك الفاظ اخرى تعينو للحالي بوننا الان لقد كلمات لقد فعل كده الان الحال الحين الساعه بو يعني امعنا يعني وعندك كلمات تري شيء بمعنى زمن فعلاك أبيتها حال ويعينه للاستقبال. هند جاري شندك كهن كلمات كدمات حروف ديت فعل زمني كيبيتها مستقبل السين وسوف ولن وأن وأني ناصب مان مباستا وإن إني شرطي مان وإن من نحو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه سيقول يعني في المستقبل يساكسي او دعاء ردانكا عن جاء خلق ساعة المستقبلكا يكسل دعاء تحويل قبل بيت, بيت. تعرج خيامة بيت سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم يعني ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليه ولا سوفا شاهدك ولا ولسوف يعطيك ربك فترضى لن تنالوا البر لن تنالوا البر زمنك أكاتشي مستقبل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأن تصوموا خير لكم أن حرف نصب مصدر شيء استقبال وأن تصوموا خير لكم يعني صيامكم خير لكم في ينصركم الله فلا غالب لكم أجر بيت خسرت انخرق بس بس أي كلمة مستقبلة فلا غالب لكم هو كذلقتنا نايز الله أمانا كملا أدواتك إن كزمني مستقبل وعلامته يعني وعلامته المضارع أن يصح وقوعه بعد لمت. لدواعي لم بيت يعني يستفعلي ماضيا فعلي أمر لدواعي لم نايت لم يلد يلد ولدا يولد خوي أصلا ولدا يولد بلان وفكي وقح هذا ولا برو بل بل مثاله الفاء يواعدو لم يلد ولم يولد بلان ك مبني للمجهول أبلا للطباخية اللبن لامي دوم ضمك كلاوة أواه الله يا تم يلد ولم يولد ولا بد أن يكون مبدوء بحرف من حروف أنيتا يا أنيتا أبيه حد حر... فعل مضارع تجيبت حرف لحرف كاني أنيتا لس ذريبيت بس إيش ما كذ أم شو الحرف اللي شو ذا الكلاوة إذا شو ذا ضمير الكوا ذا وتسمى أحرف المضارعة حرف مضارع. شو فعل ندب مضارع إلا بأوتشار حرف إلى حرفي إيش شكله أنا؟ تمزبو للمتكلم واحدة. بوكسك كربة ناحو نحو أنا أقرأ, أنا أقرأ والنون له. تاري واحد بوكبو كسي كتبه له, له مع غيره أو للمعظم نفسه. له مع غيره الجماعة أو للمعظم نفسه. جالي وياها ليك سيشا بلى بجمع قصائكه لبرت تعظيم ما لبر فخر لبر تحقيق قوتي لبر خوف الرئة جالبون منا الله يأوش ثمان كذ نعلم من كذن كلمين منك توزيع قول استله نحو نحن نقرأ واليا للغائب يا أجبو غائبة للغائب المذكر غائبي مذكر وجمع الغائبة سيكا للغائب طبعا مطلقا شيء يكتبوا يكتباني يكتبون أو غائبة. بلان أو مذكرنا وانا. يكتبوا يكتباني يكتبون يكتبنيشتيا أو كاتا جمع غائب ويأرشي والياء للغائب المذكري وجمع الغائبة دي. نحو محمد يقرأ والنسوة يقراان والنسوة يقراان يعني باش بونياء للغائبين مانيش شي بهايا يقرا يقراان يقراون باش انا شي بهانا شوف تنها تنها مفرد مذكر تنيا يعني مثنى كلش ياء جمع كلش ياء للمخاطب <تصفيق> والتاء للمخاطب مطلقا استعملت وزنت تعلم يعني هرششك تكتب انت تكتبان تكتبون تكتبين تكتبان تكتبنا مثلا للمخاطب مطلق وهر وها ومفرد الغائبة ومثناها تكتب هي تكتبان هما بود اف و نحو انت تقرا يا محمد انت وأنتم ما تقرأني، وأنتم تقرؤون، وأنت يا هند تقرئين، وفاطمة تقرأ، والهنداني تقرأني. تماشى نمكين توكت بمخاطب شنداني هنا يكدو سي شاري هنا. فلان توابينك لدواء تقرأينا كن نقطة كده ناوى فالزي كده ناوى اقر كن نقطة كده ناوى ايبونا منه لك ولي اكلت ايج مشكله ايك ناوى يعني هر ششش يكا سميثالي وتي مطلقا يتواونك ويتي مطلقا ويتي نحو أنت تقرأ يا محمد وأنتم ما تقرآني وأنتم تقرؤون وأنتي يهدو تقرأينا ولان مثنا جمعك مخاطبك نهي داني أجدش النقطتين كده وفاطمة تقرأ والهندان تقرأ أنا فعل والأمر ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم أمر اويك لدعاء سكننا كي تروى دا سكننا كسكن فعل أمر شيء مستقبلة وطلبشتها نحو اجتهد اجتهد او يستطيع قصد كد امرت كد زمني او فعلات دس بيكا. وعلامته ان يقبل نون التوشيد نون التوشيد والقري ورامتا ها نون التوشيد نشو كفعله مضاعيش والقري ويا المخاطبة يأي مخاطبش والقري يأي مخاطبش والقري مع دلالته على الطلب لها ويبا قوتل مع دلالته على الطلب يا سن نو فعل مضارع هم نوني توكيد والغدا هم يائي مخاطبة شتاء فكتبنا فلا دلاله طلبي تانية خوي خدي خيت يعني ما يدل على معان الأفعال ولا يقبل علاماتها فيقال له اسم فعل وهو على ثلاثه اقسام كلميك ترمان هي فيه وذا اسم فعل اسم فعل يعني نا خالص بوتراء اسم بتناهى نبيش بوترفعل فيتراء اسم وفعل بلام خوي لا كم يعني اسم يعني كلمات شو كبرت سب الشراء يان فعل. يان اسم يان فعل يان حرف أي اسم وفعل اسم يا فعلة اسم اسم يمكن له جملة أسماء له جملة أسماء بات اسم وفعل بوية وأما ما يدل على معاني الأفعال شوكا بس شيء او اسم فعلانا شيء معناه فعل ادم معناه فعل كان ادن بوية اللبراوي معناي فعل ادن بوين هنراو اسم فعل اجنا اسمعا بوغي شيء ولا يقبل علامات علامات فعل ورناغرل فيقال له اسم فعل اسم فعل اسم يقوم مقام الفعل ادي امشانيت يا ابي اسم يقوم مقام الفعل في المعنى لدوي معناها او معناه, معناه لاقل فعله لدوي زماني شباب ولدوي عمل لدوي عمل شباب اسم يقوم مقام الفعل في المعنى والزمن والعمل يبقى شر اسمك تجيه فعل داب النشل لمعناه ولزمانه لعمله شبه فعلنا ذا كشوية علامات فعل وانجره من غير أن يقبل علامة الفعل الذي يقوم مقامه أو يتأثر بالعوامل يعني إذا عاملك لم أو لن أو أولاد خلاص أسمائي أفعال ما دام عوامل اللي اليناكا وعلامات يجبر ما قلت بويا بويا ناتوين بلين ناتوين بلين اسمه فعلا كان فعلا بويا أرين أسماء لأن الفعل يقبل العلامة وقد يتأثر بعوامل النصب والجزم، وهو على ثلاثة أقسام <تصفيق> اسم فعل سيبرشان اسم فعل ماضي اسم فعل ماضي كهيهات نحو هيهات وشتان بمعنى بعده. اوشي حركت بعض له فلا غلطه الله العقيق مثلا شتان بين زيد وعمر زيد لك وعمر لك شيء بعدا وافترق فمعنى است هي بمعنى بعدا شتان بمعنى افترق وإلا كانت اعرابها اسم فعل ماضي اسم فعل ماضي اسم فعل مضارعيش كوي و اف حد لكودي خمس روي يعني اتعجب شو بوري اوتشيبو يعني سلم سوره ميناء علي اتعجبو و اتضجرو يعني ولا تقل لهما افن بس اوياه او اسم فعل مضارعه واسم فعل اسمه فعل اسم فعل الامر لا ايون شيتي اسم فعل امر اي فلان فيونيه بيونيه اكلت بيتا فعل الامر بارسلا اسمه فعل الامر يا اسم فعل امر باضافه شدد كصح بمعنى اسكت سه صح بمعنى اسكت وامين بمعنى استجب آمين بمعنى استجب وهو يعني أم قسم السيا اسم فعل أمر وهو أكثر أكثرها وجودا يعني أجلني وزماني عربية بقارين أي اسم فعل أمر زورا يان أو جوان كثير أبيني اسم فعل أمر زور تدا وهو أكثرها وجودا أما اسم فعل ماضيا مضارعيا أمر أمانا سماعين سماعين هندي أسمائي افعال هيا قياسين هل أتواني لها مو فعليك اسمي فعل دروسكي بون منو نزالي دراكي سراعي لسر وزني فعالي بو همو فعلي سلجاتي يقول لي انزل قلي نزالي ادرك يا أدرك قلي دراكي حذاري لها مو فعليك أتواني لو فعلنا لثلاثياتنا تعني كيف فعل يدرسك كي لستر وزن فعال او بيتري قياسي بدل ما أمر هو فعل امر مو امر جامد يعني شيء اسماء, أسماء. باشا ومبنيشن صح وجالوا هي صح علي الصحن أقول له سرشي قصة لي يعني سرأو موضوع قصة كوت يعني هالقصة سنكي ولا عندك زمان هنا أو المطالعة ما تيجي يعني بون علي او ما جوت دمهاين يعني تا تجد براش ما أفتحنا ولا سوديكه زقه بسم